والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لَعْنَةَ الله عليه إن كان من الكاذبين وَيَدَرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ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 إن الذين يرمون المحصادات الوافلاة المؤمنات لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 o a benaîhîn, o a benaî bûgûltehîn, o ikhwanîhîn, o bani ikhwanîhîn, o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 ولا تكره فتياتكم على البيوئ إن أردنا تحصنا لتبتو عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم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 الزجاجتك انها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء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 وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ل_h نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّةٌ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال